فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 ان الله بكم لراؤف الرحيم وما لكم ان لا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل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 الرحمة وراهرو من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم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 تخشّع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشّع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس جديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إما الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم وآتيناه ال انجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبنا عليهم الا الفقر ارضوان الله فما رعوها حطت رعايتها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 لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل وأن الفضل بيده الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم